وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ مَنْ قَرَّ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمًا الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ Feliqum fi mücen neti ve Feli un fisseir.